فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوحي والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحذوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وطهب عذاب الجحيم ربنا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 ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت نفنتين، أمت نفنتين، وأحييت نفنتين، فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ للكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم. وَإِنْ يُشَاقُ فَبِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُم مَّا يَأْتِي وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُرِيدُ فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده ليُظهر يوم التلاقى لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله لله الواحد القدير اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب واامر يوم الاذثم اذ القلوب لدى الحناجر كاضمين ما نظالمين من حق ما يظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خايله الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين دونه دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع الرصين أو لم في الأمر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 رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي سديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسدقان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساخر كذاب فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أمناء الذين آمنوا معه واستخيوا نساءهم وما جيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى قَالَ يَا دَعْوَ رَبًّا إِنِّي أَخَافُ وَيَبْذُلَ أن دِينُكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يدخم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبٌ وَإِنَّكَ صَادِقًا صِدْقٌ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمُ يَا قَوْمَ لَكُمْ الْهُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ اللَّهِ فَمَن يُصْرِنَ مِنْ بَعْسِ اللَّهِ مِنْ جَانَةٍ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْلِكُمْ إلَّا سَجِيلَ رُشَادٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومُ يا, يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للباء جاءكم موصوف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاد الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان بغير سلطان أتىهم كبر مقتنيا لله وعن الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباع. وقال فرعون يا هامان يا هامان بنري صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطرع إلى إله موسى وإني لا ظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمره وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِي الرَّعْوَنِ إلَّا فِي تَبَابِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَعْقُومُ يا, يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرُّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِ يَدَى عُرْقَى مَنْ عَمِلَ سَيَّةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُمْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَأَوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ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 تدعونني لأكفر بالله, بالله وأشرك به وأشرك به ما ليس لي بي علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني لي, لي ليس له دعوة في الدنيا والآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسكفين هم أصحاب النار فستذكرون, فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله ستذكرون ما أقول لكم، ووفوض أمري إلى الله، والله إن الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحق ألف رعون صور العذاب النار النار يعرضون عليها النار يعرضون عليها غدو وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا ألف رعون ادخلوا على فرعون شد الأذاب وإلي يتحاجون في النار فيقول الضعفاء لله نستكبر إن كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنوون عنا؟ فهل أنتم؟ فهل أنتم مغنوون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إن كما بين العباد وقال الذين في النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا, يخفف عنا يوما يوما أدعوا ربكم أدعوا ربكم يخفف عنا يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعى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 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله إن بغير سلطان، بغير سلطان نتاهم في صدورهم إلا كبر، إلا كبرهم ما هم ببالدي، فاستعِفِ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أتبر من خلق الناس ولكن أثرا الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيح قليلا إنما تتذكرون إن الساعة لا آتية إلا فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دوني استجب لكم وقال ربكم دوني استجب لكم ان الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخر الله الذي جعل لكم الليل جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس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 الله الذي جعل لكم الأرض قرا و السما أبناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك من الله ربكم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعو فدعو مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من دون الله لما جاءني البينات من ربي وَأَمِلْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شلوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الأغلال اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأظلم في عناطيم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم ثم قيل لهم أينما كنتم تشكون من دون الله بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذالكم ذالكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلون أبواب جهنم خالدين خالدين فيها فبسمت والمتقبلين اللهم لك فاصبر إن وعد الله حق فإن نرينك بعض الذين عدوم أول تغفينك فإلينا يرجعون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 إذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا أبوهم Allah الذي جعل لكم الأنعام لترك منها ومنها تأكلون ولكم كن فيها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 كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا, فرحوا بما عندهم من العلم وحقا مما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بسنا قالوا قالوا آمنا فلما فلما رأوا بسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشين